محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا سيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم قبل ما لكم زوان وسكنتم في مساكم الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا فلا تحسبا الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو يوم تبدن الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا, وبرزوا لله وبرزوا لله وبرزوا لله لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار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 هذا غلا قل الناس ولينظروه ولينظروه وليعلموه وليعلمو أنما هو إله واحد وليعلمو أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب